بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد, بعد درس الثاني والأربعين من دروس شرح الشاطبية ومع ابناء فرش حروف سورة الأعراف قال الناغم رحمه الله تعالى <تصفيق> وتذكرون الغيب زد قبل كريما تخص ذلك مشرف العلاء مع الزخر في عكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيهم الثلة بخلف المضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرقي في حق نهشلة وخالصة الأصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شملل فخفف شفا حكما ومنوا <تصفيق> <تصفيق> ودع كفاء وحيث نعم في العين بالتلاء وأن لعنة التخفيف والرفر والسهو سماء ما خل البزي وفي النور اوصل ويوشي بها والرعد ثقّر صحبة والشمس, والشمس مع عطف الثلاثة كمّلا وفي النحو معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذلّلة فتذكّرون الغيب زد قبل تائه كريما قرى ابن عامر بزيادة ياء للغيب قبل تاء في لظّ قليلا ما تذكّرون مع تخفيف الذال فيقرأ ابن عامر قليلا ما يتذكرون في بداية سورة الأعراف فخفوا الذال كم على فيتبقى حمزة والكساء وحفص يقرؤون قليلا ما تذكرون بتاء بعد ذال مخففة بدون ياء قبل التاء قليلا ما تذكرون هكذا يقرأ حمزة والكساء وحفص داك القراء يقرؤون بدون ياء ما تجديد الذال هكذا قليلا ما تذكرون قال ما ذكر في عكس تخرجون بفتحه وضم واول الرومي شافيهم الثل قرا حمزه الكسائي وابن ذكوان بفتح التاء والراء وضم الراء بفتح التاء وضم الراء في قوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون هكذا يقرا حمزة وانكساة ابن ذكوان بفتح التاء وضم الراء ومنها تخرجون هنا في سورة الأعراف وفي قوله تعالى كذلك تخرجون في سورة وفي, وفي وكذلك تخرجون الموضع الأول في سورة الروم على أنه مبني للمفعول الفاعل. على أن هذا الفعل مبني للفاعل. تخرجون مبني للفاعل. وقرأ الباقون ومنها تخرجون بضم التاء وفتح الراء. فذلك تخرجون بضم التاء وفتح الراء على أنه مبني للمفعول. قوله بخلف المضف الروم أي ورد على الباقوان خلاف في الموضع الأول في سورة الروم. يخرج الحي من الميت ويدخل الميت من الحي. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تأورد على ابن ثقان وجهان. يقرأ تخرجون بفتح التاء وضم الراء مثل حمزة والكسائي. ويقرأ تخرجون بضم التاء وفتح الراء كذلك القراء. وذات القراء يقرؤون الموضوع الثلاثة بضم التاء وفتح الراء تخرجون مبنيا للنصول. أما الموضع الثاني في صوت الروم. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فمتفق على طرأتي بفتح التاء وضم الراء تخرجون نعم قوله لا يخرجون في لبن أقرأ الكسائي في صوت الجاثية في لا يخرجون منها قرأ حمزة الكسائي بفتح الياء وضم الراء لا يخرجون منها هكذا أقرأ حمزة الكسائي في صوت الجاثية وقرأ الباقول بضم الياء وفتح الراء فاليوم لا يخرجون منها ولباس الرفع في حق نهشلاء قرأ حق في حق نهشلاء الفعل حمزاء وحق ابن كثير وابو عمر وعاصم ليس معهم الكسال يقرؤون ولباس التقوى ولباس التقوى برفع كلمة ولباس على أنه مبتدأ واسم الإشارة ذلك مبتدع ثاني وخبر وخير ذاولباس تقوى ذلك خير وكلمة خير خبر للمبتدع الثاني والمبتدع الثاني وخبره خبر للمبتدع الاول والرابط اسم الإشارة ذلك وقرأ الباقون بالنص ولباس التقوى ذلك خير أطنا على أنزلنا عليكم لباسا فأقرأ باك القراء وهم نافع وأبن عامر والكسائي يقرؤون ولباس التقوى ذلك خير ولباس بنصب السين ولباس التقوى ذلك خير هكذا قرأ نافع وابن عامر والكساء نعم وخالصة الأصل وخالصة الأصل قرأ نافع بالرفع في كلمة خالصة قل كل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بالرفع خالصة كما لفظ بها الناظر نعم على أنها خبر لكلمة هي. كل هي للذين عملوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقرأ الباقون خالصة يوم القيامة بالنصب على أنها حال نعم بعد قال ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ولا يعلمون كل شعبة في الثاني أي روش بياء الغيب فيه قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون كما لفظ به وقرأ الباقون بتاء الخطاب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ويفتح شملالة ويفتح شملالة أي قرأ حمزة وانكسائي بياء التذكير وتخفيف التاء ويفتح شملالة ولكن وخفف شف حكما ويفتح شملالة وخفف شفا حكما قرأ حمزة الكسائي بهذا التفكير وتخفيض التاء في لا يفتح لهم أبواب السماء. هذا أقرأ حمزة الكسائي بهذا التفكير وتخفيض التاء. قرأ أبو عمري بتاء التأنيث وتخفيض التاء الثانية لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح. وقرأ باك القراء بتاء التأنيث وتجديل التاء الثانية لا تفتح لهم أبواب السماء. قوله وملوا ودع كفر. قرأ ابن عامر بدون واو في ما كنا لنهتدي لولا أنهدان الله ما كنا لنهتدي بدون واو قبل ما على أن الجملة الثانية موضحة ومضينا الأولى وقرأ الباقون وما كنا لنهتدي بإثبات الواو للإستئناف أو أنها واو الحال قوله وحيث نعم بالكسر في العين رُتّلا أي قرأ الكسائي بكسر العين في لغ نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وقد ورد هذا النظر في أربعة مواضع في سورة الأعراف موضعان. قالوا نعم فأذن مؤذن قال نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين هذان الموضعان في سورة الأعراف الثالث في سورة الشعراء في الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين الرابع في سورة الصوافات كل نعم أنتم داخلون. هكذا يقرأ الكسائي بكسر العين، وقرأ الباقون بفتحها. قالوا نعم، فأذن مؤذن قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قل نعم كل وأ... نعم داخلون. وكسر العين لغة كنانة، وهذاي وفتح العين لغة باقي العرب. وألّا عن التخفيف والرفع نصوص ما خل البزّي. قرأ عاصم ونافع وقنبل وأبو عمر بإسكان النون مخففة ورفت في اللعنة الله فأذن مؤذنهم بينهم اللعنة الله اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله هكذا يقرأ نافع وعاصم وقنبل وأبو عمر بإسكان النون أن ورفت اللعنة الله على أن على أن أن مخففة من التقيلة ولعنة مبتلة. وقرأ الباقون أن لعنة الله بتجديد أن ونصب لعنته اسمها وفي النور يوصلها فبإسكال النور فيه والخامسة أن لعنة الله عليه بإسكال النور مخففة ورفع لعنته نعم في سورة النور وقرأ الباقون بتجديد أن ونصب نصب لعنته هكذا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويغشي بها والراعد ثقل صحبته. قرأ شاب وحمزة والكثאי بفتح الغين وتجديد الشين في يغشي الليل الليلا النهار يغشي الليلا النهار من غشة يغشي. هنا في سورة الأعراف وكذلك موضع في سورة الرعد. وقال الباقر بسكون الغين وتخفيف الشين يغشي الليل النهار في الموضعين من اغشى يغشي. قال والشمس معافى الثلاثة كمالا، أي قرب نعامد، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هنا وفي سورة النحل كذلك برفع نظر والشمس وما عطف عليه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر هذا في سورة الأعراف، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هذا في سورة النحل قوله وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم أي روى حفص هنا بنصب والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره بنصب الكلمات الأربع وفي سورة النحل برفع الأخيرين فقط والنجوم مسخرات أي اتفق حفص مع ابن عامر في الكلمتين الأخيرتين بالرفع في سورة النحل والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات برفعهما على أنهما مبتدأ وخبر وهذا معنى قول الناظم وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم وقرأ الباقول بنصب الكلمات الأربع في السورتين والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر في سورة الأعراف والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات القوم يعقلون في سورة النحل قوله ونشر سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف شافن شاف أي قرأ الكوفيون ابن عامر بسكون الشين بدلا من ضمها في لفظ نشرا في سورة الأعراف قرأ الكوفيون الكوفية ابن عامر بسكون الشين بدلا من ضمها نشرا في سورة الأعراف والفرقان والنمل يعني في ثلاث صور وقرأ غيرهم بضمها نشرا وقرأ حمزة والكسائي بفتح النون نشرا وقرأ غيرهما بضمها نشرا وقرأ عاصم بالباء بشرا وقرأ غيره بالنون والخلاصة في كلمة نشرا في مواضيع ثلاثه على النحو التالي اولا قرأ لسماء نافع ابن كثير وابو عمر بضم النون والشين نشرا في مواضيع ثلاثه جمع ناشر، وقرأ ابن عامر بضم منون من وسكون الشين، هكذا نشرا. جمع ناشر أيضا، وقرأ عاص بباء مضمومة وشين ساكنة بشرا. جمع بشير، وقرأ حمزة الكسائي بنون Noon مفتوحة وشين ساكنة نشرا بمعنى ناشرة أو ذات نشر. لا. قال ورام إلىهم غيره خفض رفعه بكل الرس والصف أبيانكم حالة. ما أحقا فيها والواو زد بعد المرسلين قفأ وبالإخبار إن نقوم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكار حرميه كلا علي على حص وفي ساحل بها ويو نس ويو نوس فحار شفاء وتسالا وفي الكل تلقف خف حص وضم في سلقط وأكثر ضمه متفقلا وحرك ذكى حصم وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر الكسر ضم كذي وفي يعقفون الضم يكسر شافيا وانجا بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف والصله وجمع رسالات حرته ذكوره وفي الرشد حرد وافتح الضم وفي الكهف حسناه وضم حليين بكسر شفا وافل والاتباع ذو وخاطب يرحمنا او لنا شذى ودارب بلا رفع لغيره من جلب فميلا ابن امك وميلا ابن مع الكفأ صحبته وآصارهم بالجمع والمد كلله ورام الاله غيره خفض رحيه بكل الرثا قرأ الكساء بفتح الراء وكسر الهاء بعدها في لفظ ما لكم من اله غيره من اله غيره حيثما ورد في القران وقبلنا في صور الاعراف وهود والمؤمنون على على اللعب من إلهين غيره على أن غيره نعت لإله أو بدل من إله نعم وقرأ الباقون ب رافع الراء وضم وضمها على النعت أو البدل من موضع إله ما لكم من إلهين غيره على أنها على أنها على أو البدل من موضع إله لأن موضع إله ما لكم إلهين غيره هذا على الباقون قالوا ما لكم من إلهين غير غيره على أن أصله من إله أصله إله ما لكم إله غيره نعم وموضوع أو يعني موضوعه رفع على الابتداء ما لكم إله غيره بدون من هكذا يقرأ البكول على أي على الرفع ما لكم من إله غيره نعم فأقرأ الكساء ما لكم إله غيره على النعت أو بدل من إله لفظا بدل من إله لفضل قلوا والخف أبلغكم حلاء ما أحقافها أي قرأ أبو عمرو بسكون الباء وتخفيف اللام في أبلغكم أبلغكم لإنسانات ربي أبلغكم ما أرسلت به موضعان هنا في, هنا في سورة الأعراف وموضع في سورة الأحقاف أبلغكم هكذا يقرأ أبو عمرو. ويقرأ الباقون أبلغكم بفتح الباء وتجديد اللام أبلغكم في كل الموابع قوله والواو زد بعد مرسدين كفئا أي قرأ ابن عامر بزيادة واو في وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صضيفوا الواقع بعد كلمة ولا تعثوا في الأرض مفسدين في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود وقال وقرأ الباقون بدونه بغير واو يعني ابن عامر يقرأ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صضيفوا لمن آمن منهم وغير ابن عامل يقرؤون قال الملأ بدون هو. نعم قوله وبالإخبار إنكم على ألاء أي قرأ حفص ونافع بهمزة واحدة على الإخبار إنكم لتأتون الرجال بهمزة واحدة إنكم وقرأ الباقون أئنكم بهمزتين على الاستفاب وكل على حسب مذهبي في تسير همزة ثانية أو الإفخار قوله وعلى الحرمي إن لنا هنا أي قرأ حفص والحرميان ومنافع ابن كثير بهمزة واحدة على الإخبار وجاء السحرة الثلاثة قالوا إن لنا لأجرة إن لنا لأجرة همزة واحدة وقرأ الباقون بهمزتين أ إن لنا لأجرة على الاستفهام وكل على حسب مذهبه في تسهيل الثانية والإدخال لمن يقرأ بهمزتين نعم وقيد موضع إن لنا بهذه السورة ليخرج موضع سورة الشعراء أإن لنا لأجرا فمتفق على قراءتي بهمزتين قولوا وأو أمن الإسكان حلميه كلا أي قرأ نافر بن كثير وابن عامر بسكون الواو في أو أمن أهل القرى أو أمن هكذا يقرأ نافر بن كثير ابن عامر كل الواو على أن أو حرف عطف للتقسيم أي, أي أفأمنوا إحدى العقوبتين وقرأ إذا أقول بفتح الواو آوى آمين أهل القرى على أن واو العطف دخلت عليها همزة الإنكار علي على خصه قرأ القرآن السبعة إلا نافع حقيق على ان لا أقول على الله بجعل على حرف جر وقرأ نافع حقيق علي أن أقول على الله إلا الحق وتجيل الياء مفتوحة ودخل علي حرف الجر فقلبت الفه ياء وأضغمت فيها وفتحت فصالت علي حقيق علي وقد لفظ الناظم بالقراءتين في البيت فقال علي على خصه قوله وفي ساحل وفي ساحر بها ويونس سحار شفاء قرأ حمزة الكسائي بتجييد الحاء مفتوحة وألف بعدها في لفظ ساحر فيقرأ عنها سحار قرأ حمزة الكسائي سحار يأتوك بكل سحار عليم هنا وفي صورة يونس وقال في العون توني بكل سحار عليم وأمال الألف فيهما دور الكساء وحده بكل سحير عليم وقرأ الباقون ساحر بتقديم الألف على الحاء وقصير على وزن سائل وفي كل تلقف خف حفص روا حفص بسكون اللام وتخفيق القاف في لفظ تلقف فإذا هي تلقف ما يفقون والق في يمينك تلقف في صور الشعراء والاعراف وش... والاعراف والطه والشعراء في ثلاث صور يروي حفص تلقف وقرا الباقون بفتح اللام وتجديد القاف تلقف في المواضع الثلاثه وقم في سنقتل واغفر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن قرأ ابن عامر والكوفيون وابو عمرو بضم النون قال ثانوث وفتح القاف سنقار وكسر التاء مشددة سنقتل للتكثير, للتكثير يقرأ ابن عبر القفيرون العبر قال سنقتل أبناءهم وقرأ نافع بكثير المسكوت عنهما بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة قال سنقتل على الأصل إذ الأصل فيها التخفيف قوله هو في يقتلون قد قرأ القراء السبعة إلا نافع ضم ألياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة يقتلون أبناءكم هكذا يقرأ القراء السبعة يقتلون للمبالغة وقرأ نافع وحده يقتلون أبناءكم نعم يقتلون بفتح الياء وشكون القاف وضم التاء مخففة يقتلون هكذا يقرأ نافع وحده قوله معنى يعرشون الكسره ضم تدي صلة أي قرأ ابن عامر ضم الراء بدلا من كثاف يعرشون نمرنا ما كان أصلاف فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بضم الرا هكذا يقرأ ابن عامر وشعبه هنا في سورة الأعراض وفي موضع في سورة النحل الاتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بضم الراء في الموضعين لابن عامر وشعبه ولذا يقرأون بكسر الراء في الموضعين قوله وفي عقفون الضم يكسر شافيا قرأ حمزته الكسائي بكسر الكاف في لفظ يعكفون على أصنام لهم يعكفون لغه قبيلة أسد وقرأ الباقون بضم الكاف يعكفون لغه بقية العرب قوله وأنجى بحذف الياء والنون كفيلة والنون والنون ك والنون كفيلة أي قراءة عامة بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون في وإذ أنجاكم من آل فرعون بدلا من وإذ أنجيناكم يقرأ النعامر وإذ أنجاكم وقرأ الباقون بياء ساكنة ونون مفتوحة وإذ أنجيناكم ودكاءنا تنوين وامدد هامزا شفا قرأ همزة الكساب بمد الكاف وبدون تنوين في الهمز فجعله دكاء دكاء بمد الألف وهمزة مفتوحة عليها فتحة واحدة فيكون من باب المد المتصل، وقرأ الباقون بتنوين الكاف من غير مد همز فجعله دك وحر. وحر موسى صائقا وقرأ الكوفيون قال وعن الكوفي في الكاف والصلة أي قرأ الكوفيون في سورة الكاف بمد الكاف وهمزه من غير تنوين في فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هكذا في سورة الكهف للكوفيين ويقرأ المسكت عنهم أهل سماء وابن عامر فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا دكا هكذا يقرأ أهل سماء وابن عامر في سورة الكهف وجمع رسالات حمده ذكوره قرى أبو عمر وابن عامر والكوفيون بألف بعد اللام على الجمل. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي برسالاتي يعني أسفاره أس يعني أسفار التوراة يقصد أسفار التوراة وقرأ نافع وابن كثير مسكوت عنهما بدون ألف إني اصطفيتك على الناس برسالتي على الإفراد أي بإرسال إياك أو المراد بتبليغ رسالتي قوله وفرش بحرك وسط حذبا ما شرشولا قرأ حمزة والكسائي بفتح الراء والشين في وان يرو سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يرو سبيل الرشد هكذا يقرا حمزه وابن اساء بفتح الراء والشين، وقرا ابو عمرو في سوره الكهف قال وفي الكافه حسان اي عمرو على ان تعلمني مما علم ترشدا بفتح الراء والشين في سوره الكهف خاص بابي عمرو وقرا بقول بضم الراء وسكون الشين في الموضعين وإن يرى سبيل الرشد على أن تعلمني مما علمت رشدة أو على أن تعلمني مما علمت رشدة قوله وضم حليهم بكسر, وفا. بكسر شفا قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء تبعا لكسر اللام في نظر واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلة من حليهم بكسر الحاء تبعا لكسر اللام هكذا يقرأ حمزة والكسائي وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر اللام من حليهم بعدها قال وقاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا قرأ حمزة والكسائي بتاع الخطاب في لئن لم ترحمنا وباء ربنا رفع لغيره من جل بنصب ذا ربنا هكذا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد دلوا قالوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا هكذا يقرأ حمزة وانكساء والباقون يقرؤون لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا بيالغيب في الفعلين ورفع نقضي ربنا على أنه فاعل أما على قراءة حمزة وانكساء لئن ترحمنا ربنا تأخطاب وربنا منصوبة على النداء نعم وميمة بن أمك, وميمة بن أمك سر معا كفأ صحبتهم وآصارهم بالجمع والمد كلنا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة بكسر من فيه قال ابن أمي إن القوم استضعفوني هنا في سورة الأعراف وهناك يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا براسي في سورة طه وهو بناء عند البصريين لأجل يا المتكلم المحذوفة وقرأ, وقرأ الباقون بفتح الميم وقرأ الباقون بفتح الميم قال ابن أمي يا ابن أمي في المواضعين لتركيبهما تركيب خمسة عشر نعم قوله آصارهم بالجمع والمد كللا أي قرأ ابن عانى بفتح الهمزة وبدار بمقدار حركتين وفتح وفتح الصاد واللف بعداه في لف ويضع عنهم آصارهم على الجمل وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسوف يكون صبي اللف ويضع عنهم إصراهم على الإفراد اسم جنس قوله خطيئاتكم وحده عنه أي قرأ ابن عامر بحذف الألف بعد الهمزة في لغ خطيئاتكم على الإفراد وقرأ غيره بالجمع خطيئاتكم ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدل أي قرأ ابن عامر ونافع برفع التاء خطيئاتكم وقرأ غيره بكسر التاء خطيئاتكم قوله ولكن خطايا حج فيها ولوحها أي قرأ ابو عمر نغفر لكم خطاياكم جمع تكسير هنا وفي سورة نوح مما خطاياهم والخلاصة في كلمة نغفر لكم خطيئاتكم على النحو التالي أولا تغفر لكم خطيئاتكم في تغفر وبالرفع والجمع خطيئاتكم ثانيا قرا ابن عامر نغفر لكم خطاياكم بالنون في نغفر وبجمع تكسير في خطاياكم ثالثا قرا ابن عامر تغفر لكم خطيئتكم بالتاء في تغفر وبالرفع والافراد في خطيئتكم خطيئتكم هكذا قرا ابن عامر رابعا قرا ابن كثير والكوفيون نغفر لكم خطيئاتكم بالنون في نغفر وبكثل التاء والجم في خطيئاتكم ومعذرة رفع سوى حصهم تلا أي قرأ كل القراء إلا حصل برفع لغض قالوا معذرة إلى ربكم قالوا معذرة إلى ربكم على انها خبر لمبتدا محذوف تقديروا موعظتنا أو هذه معذرة وروى حفص بالنصب معذرة على المصدر أي نعتذر معذرة على أحد الأقوال الوردة في هذه الكلمة هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين